موقع رياض القران يقدم يقعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا معشر الجن والانس إن استطعتم تفدو من قطار السماوات استطعتم من قطار السماوات والأرض, إن من السماوات والأرض فانفذوا, فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي أعلام ربكم؟ يرسل عليكم أشواظ من ناره ونحاس فلا تنتصران فبأي ألاء ربكما تكذبان فإذا شقت فإذا انشقت السماء فكانت وردة كذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيأخذ من بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها من يكذب كذبوا هم يطوفون يطوفون فيلا وفيله يرفن مجرمون باسمائهم فيأخذ بهم فبأي آلاء التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم النار فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف ما قام ربه جنتان ولمن خاف مقام ربه جنة The word of